احلى عريس احلى عريس احلى عريس احلى عريس, أحلى عريس عاريس ناس في الغيتة أاحلا عاريس ناس في الغيتة س مع ذكر الزاضرة سف مع أحلى عريس يلبس البادلة أحلى عريس يلبس البادلة في أي مكان ما شفت مثله في أي مكان ما شفت مثله مثله عريس في دمس باحه احلى عريس في دمس من اسقطي عطر الساحه من اسقطي بعطر الساحه عريس يدخل الصاله احلى عريس بنبي وقال احلى عريس بده الساعه احلى عريس بده الساعه كله تمام حلوه قباعه كله تمام حلوه قباعه العريس دخل الصاله احلى عريس دخل الصاله سموا عليه العريس بوجه باسل احلى عريس بوجه باسل صبره طويل حصل اللازم وسافر طويل حصل اللازم العريس خلص صاله احلى عريس من خلص سموا عليه بالنبي وآله احلى عريس شافت عيوني احلى عريس شافت عيوني غنوا عليه طلع عيوني غنوا عليه طلع عيوني احلى عريس يغني الصاله احلى عريس على عريس واحلى مزيونة احلى عريس واحلى مزيونة مكتوب له حقق ظنونه مكتوب له أههسيف أاحل عرييس أهلسف رّعط والعام واف رّ عط والعم واف الص أاحل عرييس للشاعر أبو محمد الناجي